أولئك لهم عذاب مهين من وراهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.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 هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيأهم سواء محيأهم ومماتهم ساء ما يحقون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 وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٍ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ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 إلا ظلنا وما نحن بمستيقين وبدالهم سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغروتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله السموات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.